وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَمَن أَرَادَ الْأُولَى وَتَكَاسَلَ عَنْ سَعْيِهَا وَهُوَ مُعْصِرٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَسْفُورًا